إن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ فِي ناديناه هدى الناس في الكتاب اولائك يلعنهم الله اولائك يلعنهم الله ويلعنهم لائنون إِللاا الذي نَنتَابُوا وَأَصْلَحمْ وَذَيّنههُ فَأول إِكَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَوْلا إِكَتُوبُ عَلَيهِمْ وَأَنَ التَّوْوابَ فَأول إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والاهوكم اله واحد لا اله الا الله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 وَنَا آمزَلَ اللهَّ مِنَ السَّماءِ مِنَّا إِن فَأَحيَ بهِِ الأرض فَأحيَ بهِِ الْ الأررضَ بعد مَموتِهَا وَبََّ فيِيهَا مِنْ كل دار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 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تضر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب اذ تضر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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء ان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 وَلَمْ كَانَ آبهُم لا يَعقلونَ شَيْئَ وَل يَحتَدون وَمَثَل الذيينَ كَفَو كَمَثَلِ الذي يَنعِق بِمَا لا يَسْنَع إِللا كََثَلِ الذي يَنعِقوا بِمَا لا يَسَعُ إِلَّا دُعا أَو وَنِد فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ تُعِيَهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَنِ اطَّلَغَ غَيْرَ دَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ الله مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أُولَٰئِكَ مَا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 َ ب بأن الله نَزَّل الكِتاب بِالحَّ وَإِن ال الذي نَختَْلَفُ في الكتاب فيِي شقائ ببعيديد